لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم حامد تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول إلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما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 إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج سبيل ذلكم انه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم اياته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 رفيع الدرجات ذو العرش والقره من امره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يومهم يخفى على الله منهم شيء يومهم بارزون لا يخفى على الله كل يوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم هم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين لا يعلم خائنة الآيون وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير